وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب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 خصمان بغى بعضنا على بعض فحكون بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا واهدنا إلى سواي الصراط. إن هذا أخي له تسعة تسعة نعجته ولي نعجته واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض بَيْنَ النَّاسِ الناس بالحق فاحكون بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ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 هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلف وحسن ما واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا, رحمة منا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا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 جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعَيْنًا دَخَّالَةً تَرْوِي أَبْصَارَهُمْ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ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 ما كان لي من علم بالملائِ الأعلاء إِذ يختصمون إِن يحاء إلي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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين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 إن هو إلا ذكر للعالمين، ولا تعلم نبأه بعد حين.